بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله قال المسلم رحمه الله تعالى ومنكر الفرض به راو تعبيره لا يحمل التفرد فلننكر في اللغة ضد المعروف فلننكر في اللغة ضد على المحدثين فلا تختار الحجر رحمه والله عن من هو ما رواه الضعيف مخالفا الثقة ما رواه الضعيف مخالفا الثقة يبثل كنوبينه بين <تصفيق> <تصفيق> ال ال الشاد الشاد روثق لكن المخالفينه يعني من هو أوثق منه المخالفة الأوسق أما المنكر فينسلس به ضعيف يخالفينه يخالف الثقار على هذا الحجر يعني بغولة المنكر والشاذ قال بيناتهم عموم وخصوص المنكر والشاذ يعني بينهما عموم وخصوص وإذا جمع في شيء واحد اللوائح المخالفة المنكر والشاذ يجمع في المخالفة ففي المنكر الرابع خالف التقاد وفي الشاذ الرابع أيضا خالف التقاد. Lækken bæsjælsk, ræk al-ræk al-lædhæk høy, høy, kænest i etikker. Kænest i etikker. Amma kæl-ræk al-ræk al خاتم بالجرح والتعديل قال ابن الخاتم بالجرح والتعديل ويعرف سقمه وإنكاره أي حديث ويعرف سقمه وإنكاره بتفرّل من لمح عدالته وروايته لتفرد من لم تطح على عياته وعياته وعي اللي بحاطب ظاهر انه بيحفرد التفرد مش كده اشفرد <تصفيق> التفرد والوقال امام مسلم دمشق المصطفى وقال امام مسلم لمقدمة امام وعلامة في مؤكد المصطفى وعلامه المنكر وعلامه المنكر في حديث سنخدي i da mauremat riva'et dhu I da mauremat riva'et dhu L'Hadid A da Rewaayet ho'hu, Rewaayet ho'hu Kha'l akad, Rewaayet ho'hu, Rewaayet ho'hu A'u lam sakad, Tuaqya poha'hu lam sakad, Tuaqya إذا على كل حال حاصل الكلام في الحديث المنكر خلاص يعني لا بد من أنقاذ المخالف فيه من الراوي معين هذا الراوي مخالف الثقات وهذا الراوي المخالف في نفسه غير ثقة خلاص هذا الراوي المخالف في نفسه غير ثقة طيب يلا تبصي لحديث منكر تبصي لحديث منكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طيباً من أكل طيباً وعمل في سنة وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه أي شعورا وأمن الناس بوائقه دخل الجنة دخل الجنة فقال رجل فقال رجل يا رسول الله يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس كثيرا إن هذا اليوم في الناس كثير قال وسيكون في قرون بعدي وسيكون في قرون بعدي أرواب الترمذي أرواب الترمذي والحافق، والبيهقي في شعب إيمان، والبيهقي في شعب إيمان، والطبراني في الموجز الأوسط. قال ابن الجوزي، قال ابن الجوزي. في العلل المتناهية. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية قال أحمد قال أحمد ما سمعت بأنقرة من هذا الحديث ما سمعت بأنقرة من هذا الحديث لا أعرف هلال ابن مقلاص لا أعرف هلال ابن مقلاص ولا أبا بكر ذل من رواة الحديث الثلث ولا أبا بكر قال ابن الجوزي قال ابن الجوزي وأنكر الحديث إنكارا شديدا. طيب على كل حال يعني حاصل الكلام أن نهاية الحديث أنكر أن لكل وجهة نظر وحاضر كلاما لا أسعى من قوله وبعض من قوله الراوي المخالف يخالف استقاث أي من هم أوتق منه وفريق ثاني من العلماء قال الراوي المخالف يرى حديث ما رواه غيره من الروات الرامية يعني يمكن كن كنه انفرد زبا ممكن كستسمو الغريب الغريب وإذا النظم الذي يقول رحمه الله اختار كنه اختار الثاني علم الحديث المنكر يعني اشنه يعني فيه راوي ضعيف فيه راو ضعيف وهذا الراوي ضعيف روى الحديث لوحده لم يروه معه اشنه راوي آخر من الثقات اما الثاني التعريف الثاني الراوي الضعيف يروي حديث الروا في معه لكن يخالفهم في اشنه يخالفهم اما في اللفظة او في جملة كاملة أول ما في جملة كاملة. هلا لكن الصاحي عن المحققين عن الحديث الشاذ لحاله والحديث المنكر كنه لحاله هذا خلاف صنيع ابن الصلاح رحمه الله. ابن الصلاح يعتبر الحديث المنكر والشاذ يعني كنه بمعنى واحد. وخطاه ابن حجر في شرح النخبة. وخطاه ابن حجر في شرح النخبة. المنكر الفرد به رأى الغدر تعديم لا يحمل التفرد المتروك ما واحد به فرد وأجمع لبعثه فهو فرد فهو فرد فهو فرد فما الحديث المتروك الحديث المتروك المتروك لغة معناه الصاكر المتروك لغة هو الصاكر والمطلوف افتداحا على المشهور هو من فرض بروايته راوي المستهم بالكذب راوي المستهم بالكذب لكن ما سرق له بولو بن المنكر سرق بولو المنكر أن الراوي في الحديث المنكر غير متهم بالكذب لكن ضعيف ايوه والمذروك الراوي متهم بجنه متهم بالكذب أما الموضوع بعدين فما تعالى الراوي متحقق بالكذب فيه ايوه يبقى الحديث المذروك هو في راوي جنو يعني متهم بالكذب ففرق بين المتهم بالكذب وبين من تحقق الكذب فيه كذب المختلق المصنوع على المختلق المصنوع النبي فذلك الموضوع. ويبقى الكذب المصنوع على النبي فذلك الموضوع. طيب سما الموضوع لسببين وشيء. سما الموضوع لسببين. طيب السبب الأول. لأن الراوي تعمد وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم أو النسبة تعمد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ما قاله وهو يعلم أنه ما قاله وهو السبب الثاني من وضع الشيء وضعت الشيء اي تركته بالزراع تركته بالزراع والعلم المستفقون على ان الحديث المنظوغة تترك انه ويزرى اهلها ويزرى أهلها. طيب. أما الموضوع الصلاح، أما الموضوع الصلاح، فقد قال النووي، فقد قال النووي، وأما الحديث الموضوع، وأما الحديث الموضوع، فهو المختلف. المصنوع. يعني كذب شنو؟ عن تعمد كذب عن تعمد فهو المختلق المصنع وربما أخذ الواضع كلاما لغيره وربما أخذ الواضع كلاما لغيره فوضعه وجعله حديثا فوضعه وجعله حديثاً، وربما وضع كلاما من عند نفسه، وربما وضع كلاما من عند نفسه، وكثير من الموضوعات أو أكثرها. كثير من الموضوعات او اكثرها يشهد وضعها ركاكه لفظها يشهد وضعها ركاكه اللهم لحديث الموضوعة تكون ضاقة بشنا في مقالفة للغرآن بعضهم يروي حديث يعني يقول لهم من اعترض في حجر نفعه الحديث يعني ينفر من اعتقد الحجر حجر نفعه طبعا. هو حديث كثير جنا يعني الوضع والقلب ظاهر فيها حتى الزهب رحمه الله مراتي إلى حديث موضوعة فيقول قلبي يشهد أنه موضوع. قلبي اتحذب انه موضوع طيب بعد ذلك الوضع يعني فيها لبنى واحد العطبية العطبية العطبية العطبية المذهبية. قال الحافظ أبو القاسم ألا لكايد قال الحافظ أبو القاسم ألا لكايد تحاديث الوضو بالنبي لما سبب الحنفية الحنفية يجوز الوضو بالنبي وفي فقها يجوز الوضو من كل ما هو تعيد لكن يقول له شيئا زائلة كان زيت كان جاز كان زيت حديث الوضوذ النبيل وضعت على أصحاب ابن مسعود وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية عند ظهور العصبية طبعا. أما الكذب الحقيقي في الحديث فأكثر ما اشتهر به الرافض اكثر اشتهر به الرافضة وكل الحديث التي استجدتها الرافضة في تقرير مذهبهم كلها مغضوبة كلها مغضوبة قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله لم أرى أحداً من أهل الأهواء لم أرى أحداً من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة أشهد بالزور من الروايات لكن أي حديث موضوع فالعله ما وبيّنوا حاله نحاله وبين أيضا ايضا اللي كانوا شنو يعني معروفين بالكذب ابين الروايات اللي كانوا معروفين بالكذب طبعا نشر يعني راي مشهور لمحمد بن سعيد المظلوم هذا من اشهر الكذابين محمد بن سعيد المظلوم هذا وضع أربعة ألف حديث وضع أربعة ألف حديث وفي كتاب المقدم الصحيح مسلم في مقدم الصحيح مسلم قال قال ابن زيد ابن يزيد قال خالي ابن يزيد سمعته أي محمد بن سعيد المخلوق سمعته يقول إذا كان كلام حسن فلا معنى هو مستحيل إذا كان كلام حسن لم أرى بأسن أن أجعل له إنه لم أرى بأسن أن أجعل له اثناء عدم <تصفيق> طيب ايضا في محمد ابن يونس الكديمي محمد ابن يونس الكديمي الثامن البطري الثامن البطري أبو العباد أبو العباد قال ابن حبان قال ابن حبان لعله وضع أكثر من أنك حديث لعله وضع أكثر من أنك حديث وقال موسى بن هارون وقال موسى بن هارون هذا من أمية الحديث وهو متعلق بأستار الكعبة وهو متعلق بأستار الكعبة اللهم إني أشهدك اللهم إني أشهدك أن الكذين يضع الحديث أنا كديني يضع الحديث. طيب العلماء يعني سدد في عمري هوا تفقوا أعلنت حديث الموضوع لا تجوز روايته لا تجوز روايته ولا يستعمل في أي باب من باب الدين لا عبادة ولا عبادات. ولا فضائل ولا سلوك ولا فضائل ولا سلوك <تصفيق> وآلة القرامية على الكراميه دي طبعا مشهورة يجوز وضع الحديث ترغيبا وترهيبا ولهدا ترغيبا وترهيبا ولهدا شن على ولما عليهم، وقد شنع قد ولما عليهم. قال النووي: هذه غباوة ظاهرة، هذه غباوة ظاهرة، وجهالة متناهية، وجهالة. وتنابيئ. وقال وقال وهذا الذي اتحلواه وفعلوه وهذا الذي اتحلواه وفعلوه واستدل به واستدل به غاية الجهالة. نهاية الجهالة ونهاية الغفلة ونهاية الغفلة وأدل الدلائل وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع. وقد جمع فيه جملا من الآراء، وقد جمع فيه جملا من الآراء اللائقة بعقولهم السخيفة، اللائقة بعقولهم السخيفة، وذهانهم البعيدة الفاجدة. قال قال وعلى الجملة وعلى الجملة مذهبهم أركة من أن يعتنى بإراده مذهبهم أركة من أن يعتنى بإراده وأبعد من أن يُهتم بإبعاده وأكثر من أن يُفتاج إلى إفادي جاء مراتي أقول خلافاً خلاف أدوب على النووي لكن طبعاً فرق بالحينو فرق بين عالم اجتهد بأخصة واجتهاده كان زائع فريق من عالم أو من سبل علم عارف روحه يتكلم مع بعض. فاللول كان يتلطف معه ولو أخطأ والثاني ما كان منهم ما كانوا يتلطفوا معه ما كانوا يتصطفوا معه. نعم. وأفضل من أن يفاجئ لاسادي من أن يفاجئ لاسادي. والله عليك. تهانك الله. طبع طبعا ما ظلناخذ الحديث الموضوع اه شارك هذا ال ال في الحديث الموضوع عاطيوبي عاطيوبي ان ال ال المسموعه في الاحاديث الموضوع الفاضل جلال الدين الطيوبي كتب الموضوعات بيتعم الجواز، لكن هذا كتاب علم لحظات كثيرة من العلماء، علم ولاحظات كثيرة، فاا من كان كان يفر، كان يفر، فيورد حديث في هذا الكتاب ويقوم عليها بالوضع وهي عند العلماء يعني غير موضوعة، بل بل في في حديث تكون صحيحة وهو يقول موضوعة. وعلى ذكر أورد 25 حديث من المثنى يعني صنف إنها حديث موضوعة وهذا خطأ طبيعي طبعاً المحقق كتب كتاب يعني أذبعاً مصر اللي ما مات ردة زيو على من الجودي ومن المبالغات الفائتة الحد في حديث يصح نسمع أورد وأنه موضوع كان هذا من ذهوله الشديد على لذلك العلماء جنوا يعني ما بيعتمدو على كتاب الحديث المضاعف ابن الجودي. لذلك على عن الهاديث بجنوب الوضع ما بيعطل دعاليه في هذا الباب سسة بشوقاني مرضو الفوائد المجموعة في الحديث الموضوعة وغير من كتب <تصفيق> أنا حديث ملف هذا يكون مثلًا صدق مثلًا عالم كتاب أو بكلام مثلًا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا كذا كذا. كذا. يورد يعني يكون مثلًا يعني طويل شيء معه. الحديث ذا يكون هو جملة حديث وليس حديث واحد. لكن كل الموضوع في جملة يعني موضوع في محل واحد ولا طويل النبي صلى الله عليه وسلم. آه. لكن عند التحقيق إنه. يعني هم مجموعة من الأحاديث صدر عن شخص واحد ونذكر كله للنبي صلى الله عليه وسلم. زي علمي من باب المثل، الإنسان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يا من جاره بواقعه ألا يو حتى أكون حبا إليه من ولده وولده والناس. ويفضل من يروها كذا، فبالله يكون حدث واحد فقط، لكن في الحقيقة ثلاثة حالات. الثانية لحالها. وهو رواة النفر طيب برضو يعني الحديث الموضوع مرات قد يختلف فيه قد يختلف فيه أنه في رواة يعني في يعني, يعني في يعني قد يتنع عليهم بالنظر لانه قلنا ان بحديثه ونكرا يعني حاجه جدا زي الحديث بتاع من عاشقه فعفص فكث ما فهو شهيد هذا حديث مشهور اي والبليه فيه قال وتعود لواحد من الروايه اسمه سويذ بن سعيد الحدثان وهذا مسلم يعني بيستند ذكر صحيح لكن طبعا مسلم عنده منهج هو بسم الرواة لثلاثة طبقات صح في مقدمة الصحيبة تعالى بسم الرواة لثلاثة طبقات ففي الرواة يكونوا ضعفاء يعني ما تقاش لكن يوم مسلم برضو يروي لهم يروي لهم في الشواهد المتبع فقط لقاعده كده عما إذا في حديث فلا يرويه وده كان من تحريه كده طبقه خلاص يلا سويد هذا مسلم قاعد يروي لهم في الصحيحة. لكن ما بيعويله بمستقيله طيب لما روى الحديث بتاع من عاشقه فعقف فسكتب فمات فهو, سحي... فهو شهيد فياح ابن معين رحمه الله تعالى قال صاقف فالذاب لو كان لي فرص ورح لركبته ركبته فقاتلته قال لو كان لي فرص وعنفا لركبته ركبته فقاتلته هاي ماذا؟ اي واحد معروف ان مصطلح يعني الشوربه هذا وقد ادى كالجوهري وفيول عطات الليله المغنونه كل عدله نهايه وقد ومساله كالجوهري سميتوا هذول مكونات يقولون الجوهر المغنون يعني يعني اللي هي حبات ال ال المتناثره المستشفه ومنطظمة فيما بينها يزلغ بعضها بعضا ثوق الثلاثين لأربعين أدد يعني أربعة ثلاثين بيت ثامها تنب بخير لله